Hat bouwder work My Fish I feel then you swap Tis that اضحك او حك ما تدري وش جاي بكره كل شي صار البارح بكره عيش اليوم وخلي البسمه في بالك فكره اضحك فكحار اضحك حتى لابعد جار اضحك ليل مع النهار اضحك لو مهما صار <تصفيق> اضحك للي سايق جنبك اضحك للي بيقول لها احبك اضحك للي يلعب ضدك اضحك بس اضحك اضحك لكل الناس اضحك وعيش لأن الاساس انك تضحك يا ضحك اضحك لي دنيا اضحك لي دنيا اضحك لي تضحك معاي اضحك لي دنيا اضحك لي دنيا تضحك معاي بس اضحك